Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illa Allah أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد الرسول الله. أشهد أن محمد الرسول الله.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 ayye alel falan ekber Allahu ekber la illallah